يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا وانا يثجبهم الذباب شيئا لا نستطيع نزحه منه بوافق الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله ل قوي عظيم الله يصطفي من الملائكه رسله ومن الناس ان الله سميع 119. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور 110. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فنعم المولى وجهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرد مدة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا سهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير